مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنَاكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَا وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُنَّ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 المساطير الأولين